فرجام دام الله كتابه بيننا خيرة أبمسح آخر المواعي وبات مسام على صحيح صحيحني خسارت اللي أبد ما عوض غيره ولكن الجفا ظالم ولا ظلم وأنا ظلمي Hát, fáj, اتكثرات معاديرة عذرت من كبر قدرة من اقصى قلبي لنقصى وتعمت الرحيل المر بكسر انصار تجبيرة عزايني Eu vou